وَمَا كَانَ سْتِغْفَارُ إبَرَهِي مَ لِأَبِيهِ إِللاا عَمَّ وَعِدَةِ وَعَذَهائَّا فَلََّا تَبَييَنَ لَهُ أََّهُ عَدُول للِلَّهِ تَبَرَّأ مِنْ إَِّ إبَرَهِ مَلَ أَووَاه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 وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ لَقَدْ ثَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ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 إذا ضاقت عليهم الأرض بِمَا رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تَابَ عليهم ليتوبوا إن الله هو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 ذَلِكَ بِأَهُ لا يُصبُهُم ظَمَأُون وَلَا نَصَبُ وَلَا مَخْمَصَةُ فِي سَبيد اللَّهِ وَلَا يَفَعُون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 غَرُون وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا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 وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم اكَانَ لِلنَّاسِ عَذَابًا اَن اوحينا الى رَجُلٍ مِّنْهُم ان اُنذِرَ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا ان اُنذِرَ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا ان لَّهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ ربهم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 إن فختِلَ في اختلاف الليْلِ وَهار وَمَا خَلَ الله في السماواتِ والالأَرض لَ آياتِ لِقَمِ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 فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّةً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 إذ كُ تُم في الفُلك وجرَينَ بهِِ برح طَبةَ وَثَح بهه جَ أَتح عاصِف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 متَعَ الحياتةِ الدُّنْيَا ثمَُّ إلين مَرجعكُمْ فَنُ نَبِّئكُمْ بِمَاكُ تُمْ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 فَإِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا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 وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ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 فمَاذاَا بَعدَ الحَّ إ البَّلال فَأَن تُصْفون كَذَلِكَ حَقَت كلَلمَةُ رَبِّكَ على الذيينَ فَسَقُ أََّهُم لا يؤمنِنون.